مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من هل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك Kahum syiru al bari'ah. Innaal-ladin amanu wa amil al salihah. Ulai kahum